وَلَئِنْ خَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةً مَّعْدُودَةً لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم ياتيهم ليس نصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنَ ذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنَ ذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدٍ ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصغير صالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، فلا علك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق. بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنزٌ أَيَقُولُونَ والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل بعشر سور وادعوا من استطعتم من دون الله